واتقوا النار التي اعدتني الكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إ ل ى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض و ع د م ن المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إ ذ ا فعلوا فاحشه أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب إ ل ا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاءهم مغفره م غ ف ر ة من ربهم وجنات, وجنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ونعم اجر العاملين, ونعم أجر العاملين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 و هدو مو م و ع ظ ة و هدو و م و د و م عظم و ه مو عظم و ل مو عظم و ا ل هدو ا ل و ه ل و و ا ل و هدو ا ل و ه ن و عال و عال و ه و عال و ه و عال و عال و هدو عال و هدو ع ظ م م م م ن م م م م م م م م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 و ل موسوعه النابلسي ذ ي ج ه د و ا م ن ع للعلوم م ا ص ا ب ر ي ن ق د كنتم ن ت م الاسلاميه م من و ت أن ت فقد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان ا تاوقت من انقلبتم على اعقابكم وَمَنْ على ع شركه ا ل ي د ى شركه ش ي د ا و س ي ه غ ي ا ل ل ح ي ه ذات ك ر م ض م ا ن لنفس اجتماعي و ت إ ل بإذن ا ل بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها, منها وسنجز الشاكرين